الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرة الأنبياء والمرفدين فعلى آله والصحبه ومن اهتدى بهذه والسنة بسنته للاه الهدي أن لا يقول من رحمه الله والصريح كنا ذكرنا بالنجس الماضي أن الطلاق له أغساب من خيس حكم الشرق لنا طلاق سنة وطلاق فدأ من خيس لفظ المطلق عندنا لفظ طريق ولفظ غير طريق فالآن يصرع النصنق رحمه الله في الجملة الثانية وهي بيانة ثانية طلاق من شيء لفظ المطلق ولتوضيح المسائل المتعلقة بهذه الجملة ينبغي أن ننبه على مسألة المهمة وهي في الشريعة أمرا في المكلف وإلى حكم الشريعة على المكلف وهناك أشياء فاصلهم من المكلف يبسم الألماء إلى بسمه الظاهر والباطل فعندنا ظاهر الإنسان وعندنا باطل الظاهر يحشف شيئين القول والفعل فظاهر الإنسان فإنه إما أن يظهر منه قول أو يظهر منه فعل الفعل كاليسي تأخذ أو تضرب سندا وإيجاد الريسيب تنشي ترفع توضع هذي أبعاد فعندنا في صاحب الطول والشئ في الزاث فقط الزاث فيه نينية كالذي يطلق لا بد أن في الظلماء فيه اللفظ راجع إلى الأساس فكأن ذلك الطلاق محيث الأصل مركب على ظاهر المكلف ومن حيث الاعتداج وعدم فيه مسائل يعتبرها الظلماء واجمع عليها يحتدوا بالنية فهي الثلاث ظاهر وفيه تابع ولذلك تقسم الظلماء الطلق إلى الثلاث الديانة وطلق الشكم وطلق الديانة والشكم يلذك أعمال الطلاق طلاق الديانة وطلاق الشكم وطلاق, وطلاق, وطلاق الجامعة بين الديانة والشكم طلاق الديانة كمثل تابعية جدية وكلمة تحسن من الطلاق وغير الطلاق فسؤل قال ما قصدت الطلاق قال من نعش ما قصدت الطلاق وهو في الباطن هل قد فبينه وبين الله مرأة علي حرام ولو كانت الطلقة الأخيرة فإنه يعيش معها بالسناة هذا نيانة بينه وبين الله ومثل الرجل قال قصرأته هي طالب وكانت الطلقة الأخيرة ولم يخبر أحدا ولم يخبر المرأة فالمرأة في نبيناه وابن الله طالب فلو عاشرها وإلا تعرف كثيرك فإنها طالبة النيارة في نبيناه بالله وإلا نفسه حكما لطلاقها في الظالب هذه هي أنها بالنسبة للفظ المكلف فتارح نقول له هذه الطالب طلقتك صفحتك طارقتك انتخانية برية بستة بكة الحرج الحقيقي أهلك اغروبي عن وجه اخرجي من بيتك ليس لي بمرأة لست كل هذه الفاظ فيها اجتمال ان يقصد الصلاة واحتمال ان لا يقصد الصلاة. وايضا هذه الالفاظ اذا تلقفت بها وقدت عند القاضي انه تلقف بها فانه في الفاظ يحكم بظاهرها ويقول حكمت ان ذوت الصلاة وان كان في الحقيقة انه لم يقصد الصلاة فنفأت رجل اراد ان يقول لمرأتي طلبتك فقالوا طلبتك والله يعلم ما بينه وعليم الله تعالى المنمين والطلب وأنه قصد طلبتك ماذا مثل الخصوم اشتبت الخصوم غضبت المرأة وغضب الرجل شاعد رأس العادة أن الرجل يطلب خصمة ومنحة ساعة إليه النساء فأراضي يقولها طلبتك يعني طلبتك إساءة أن تأتي عنها فقارة طلبتك في هذه الحالة في هذه الصورة بساطة المجلس بساطة طلاق وصعب أن يقول عند الغابي لم أقصد الطلاق لأنه فيه قرائم محكسة على أن الخصومة تدل على أنه يريد ماذا؟ الطلاق فجاء بصريش الطلاق فيه موقف لا يحتمي غير القصومة فصعبا يقول ما خدي خدينه وبين الله توجهه وحكم الطلاق أن أطلق لكن القضاء لا يشل حرامه ولا يحرم حلاء لكن صب ظاهر يحفن مثل الشاهد في هذا شهر أنه رأى الثاني يزم بالله من عيادة الله وليس هناك معه شاهد آخر فشري شهادة حقا من جنة ولم يكسل النصاب يدلت حد القرس والله يقول وأولئك يا أخي لله نكون أي في حقنه سبحانه من سابقه لكن من ناحية الديانة من ناحية هو صالح والرجل مخلوق ويجب أن يحفن الشاهد ان هناك في الصلاة ما هو ديالة هناك ما هو حكم واذا قال سلماء في كتب قبل ان نقول جثة صورات في كتاب الصلاة في جنان يقول تطلق ديالة وتطلق شكما وتارف يقول يمتعه ديالة ولا ينحبه قضاء اذا قالوا قضاءا وحقا في المراد ما داع الظاهر والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم تخصمون اليك فنعلى بعضكم أن يكون ألحم بشتريه من بعض كإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع فأخذ العلمان هذا أصل أن الحكمة في القضاء على ما يسمع الحقيقة هذه الله عليه الله تنتقل خصومة إلى كال خالفة الحقيقة اللي أصدر الموجود وطار الموجود تنتقل خصومة من خصومة الدنيا إلى خصومة الآخرة حلق الشاهد عندما في الطلاق النية وعندنا في الطرار اللغب فمن طلقه فلا يخلو من ثلاثة أشوار قبل أن ندخل لتصليلات الألحاب إذا طلق المطلق بالحيط المية واللغب لا يخلو من هات تحواته نيته ولغبه على الثلاثة وإما أن يطلق بالمية ولا يتلقب وإما أن يطلق باللغب دون المية فأصلحت القسم العقبية للأصل أربعة لكن تلعى من ثلاثة ان يطلق النية وحدها يعني ينهي في قلبي ويعزنها على انه يريد ان يطلق زوجته فهذا طلاقه بالنية وانها انها تلقت للفض الصلاة وليس في نية ينطلق فهذا طلاق اللفض وانها ان يجمع بين ظاهره وظاقيه فيطلق في بنيته وقوله وطبعا الرابع ان يطلق لا ذلك ولا بالنية هذا ليس بميتي. باسم العقلية تحتمله له تأذيب الحقيق فاما انطلق بنيته فمثاله رجل اذا او زوجته او سنع منها عمرا اجعدا شنوى اضطرار في قلبه وقصدا بكل ارتياج وبكل طمأنين على ان يطلق ولم يبصى الا ان يتلفظ ولكن ما حدث منهم لفظ فوصل الى درجة حجم فيها ثمانة من قرار قد يقع أعبالي في حال خصومة هذه الصورة وقد يقع مألم تقول له سيحضر والدي اختصم معه فقال ابنه انتظر حتى يأتي والدي ويتفهم معه فهجم في قرار قلبه انه لو جاء والدها يطلقه فأصبح في قرار قلبه ليس عنده اي ترسل انه اذا دخل والدها البي فالمرعج يسمحه طلاقا فلما حضر واردها وواجه واردها اشتحي او ذكره بالله او جاء بحوالده وذكره بالله فمصرفت ديته من الطلاق الى عدم الطلاق فهذا عزم حمينته ولم يتلقض بجزانه فوزدت فيه طلاق ذات دون طلاق الضاخر ومن انتلة في ذلك ان تقول المرعج تشتفي المرعج مثلا الزوجها في القضاء فنظر لكونها اشتكتا او كونها ببنا اشتكتوا عند غير القاضي عني او خالي عجل على انه اذا حضر عند القاضي انه قلقا فلن لا عند القاضي صرق الله قلبه والله يقلب القلوب ويحول بين المرء وقلبه فرأى ان المصر حتى اقتضي ان لا يقلبه ورأى انه قد اعطى الامر اكثر مما يستحق وان جلوسه بين يديه القاضي من عجل الزنصار او وجد كلام فرق او وجد قاميا موفقا ذكره بالله ووعظ جمع الشمس وأن لفتين قلوب فان فرعت نيته عنه فالسؤال اذا نور الرجل ان يطلق زوجته ولم يتلف فان نعاعده في هالينية اولاد جمهير الجنمات وجمهير الائمة والثلاث على ان نية الطلاع ليست بطلاق وان الضجلة لو عقد نيته واذن عينه مصادقه على الطلاق ولم يتلفظ فلا طلاق هذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله ومنهم الحنفيه والشافعيه والمالكيه والصاحبيه والحديث ورائخا من هذا الكتاب خالد الله يعني القول الثاني يقول ان عدم الصلا وقولت عزيمة وامأم قلبه على أن من امرأة فهي طالق لتلك العزيمة وهذا القول قال لي أئم من السلف فالإيمان محمد بن سيرين رحمه الله ولما سئل عن تكواه في ذلك قاد قد علم الله أنه جريب صلاق فجعل الإرادة والقصد حلقه فقال أليس الله قد علم والصالح قد هذا بسجع مدى من عجل فيستوي أن يظمره أو يحنه فالله عز وجل علم منه أنه مصره مقلق كونه يتلفظ أو لا يتلفظ لا يؤثر وهذا رواية عن الإنانة مالك رحمه الله فأصبح عندنا في المسألة قولين بارد لما يقول مذهب مالك في المشهور حتى مصصير ذنية وهذا أضول قول بعضهم يقول مشهور مذهب مالك باعتبار لي وإن كان الأقوى الأول إذا تبت هذا السؤال نهو الدنيا على وقوع أجد من سرعة طلاقه على وقوع الذين يكونوا من نوان لا نطهر المزوجتات لهم الجمهور يستدلوا بدلين أولهما أن الله سبحانه وتعالى نص على صفحه وقال سبحانه فكين صلقها ونحن لا نطلع على نياد وحكم الشريعة بالأصل في قال فيه من البيت والسلام إنما قلت أن أأخذ بضوى عمال وأن أكلت سرائرهم إلى الله أصلح الأمر في مرده من حيث الأصل إلى الظاهزة إلى الظاهزة في حكم الله الزواتف وعلى إحصاره أن الله تعالى قال فإن طلقها إذا طلقه من نساء وهذا لا يقوم إلا بأنه بين وهو لطف المكلف هذا تليل هو المكتاب من حيث الأصل أن الطلاق يحتاج إلى إغاغار والنية ليس فيها ما يظهر أو ما يستخدم وهذا السليل من ألعب الأدلة لاستدلوا بها لكن أطوى تبيضهم حبيث عبي هريرة الثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي أن ما حدثت به نفسها ما تتكلم أو تحلم إن الله تجاوز لأمتي أن ما حدثت به نفسها ما من تتكلم أو كان ولذلك إن في الحديث صلى الله عليه وسلم دواوين السنة ذكر هذا الحديث في باب احتياج الاستسعاد على ان من طلب الذي لا يقوى صلاحه فاذا الحديث ان الله تجاوز لامته والمجاوز يتم على عدم مؤاخذ ما لم يتكلم أو تعمل فدل على انه غير آخذ على النية مادام ان فؤده لم يكن وهذا هو الفكره الحقيقه هذا الحديث هو حفه الذات او حفه المساله والامل على هذا الحديث طيب الامر الثاني بين القول الثاني استدل بالحديث بغيره انما الحديث عند احمد الخطاب والصحيحين انما رانا الانديات قال ابن الحديد انا ان العبره بالنيه وهذا قد نوا وادم فتطلق عليه امراه وقال هذا الاعتقاد على امور الاعتقاد وقال انه لو كان معتقدا للكفر لما كفرت فتطلق عليه امراه يشكو من صنائته النيته كما يشكو في لتغير القلب يعني وجود عمل القصد قالوا في جانب المؤاخذه في جانب اخذ كل منهما مؤاخذا الصنائع مؤاخذه والذائره مؤاخذا بها صحيح نتعاذر زي ذلك ذهب تقوم فكره استنادا الى معانيه ان الله تجاوز انا هم ان حدث في القلوب ما دخلنا او ثاني وأن اقتلالهم بحديث إنما الأعمال بالميات وإنما لكل المئة المانوى فإزت الجواب عنه وأنسك هذه الهتوف وأطراع أن حديث إنما الأعمال بالميات عام وحديثنا أن الله تجاوز الأمة عما حجز في نفسها خاصة ثم أيضا هناك رجل ثاني أن تقول إنما الأعمال بالميات من حيث الأصل يعني السلف الإيجاب الإحسان والإيجاب إنما العمال الدنيا فمنه الخير وفي ردنية الخير ومنه الشر وفي ردنية للشر وفي الطلاق وفي المؤاخبة الله تجاوز لأمة فالستثنية المؤاخبة وحداء لأنه لا يؤاخد إلا إذا وجدت وجد الأفض فتنل على أنه لا يصل في هذا الأموم عموم الحديث أبي غرير وغم أن يوجد ما يخبصه وبعدارة مختصرة تقول إن الله تجاوز بأمتي ما حدث فيه نسل دار دلالة واضحة على أن من حدث نسله بشيء لا يؤاخذ به كما لو حدث نسله أن يقتل أو يسلق أو يرحل أمر الحرام فإن الله لا يؤاخذ مالا يتكلم أو يعلم وعلى هذا فالصحيح أن من سلق من عقد نيته في قلبه على أن يطلق جذبه إنها لا تطلق ظالمية الخط بقي السؤال عرفنا ان الطلاق الحجاب لا نفض وان العمل للطلاق على المفض بحين يلتب الشام هل كل نفض نحكم بكونه طلاقا ام ان هناك الفاضا ام ان هناك الفاضا اذا وجدت حكمها في هذا الطلاق وهناك الفاضا بل عدد ذلك الطلاق اللفض اطلال لفض الطرش ونضى الطعام الى طرحه والنفذ لا تطف الشخص لكونه متلفظا الا الى خرجة الحروف سواء شفا او جهرا يعني تحرك لها اللسان ونبثت لها الشفر سبرا او جهرا ثلاثة على ذلك نسأل انسان راح ينأتي المواجهش يقول طلقت لوجه يقول في قلبي وحسني طلقتها وحسن اللسان يتحرك طبعاً ينبغي التنبه يعني إذا كان رجل مطمئن لزوجة ليه لأن الوسوات فيه شيء طهري إن شاء الله سلامه العادي فالشيطان إذا توجد ذخيبه من الله حدثه فيه لأنه عدله ويريد أن يخدم المؤمن فهو يترى هذا الشيء فمن دلائل دعني تدل عن الوسوسة لأنه يريد زوجته ويعديه الشيطان كأنه يحدث عنه وطلقه فنزل هذا تحرك لسانه نبس الشيبته ترسل لا القهري ما لم يوجد على أنه فعلا نريد الطلاب فالمقصود أن اللفظ لا فيه من صوت مجتمع على بعض الخروف الجدائية اللفظ تعريفه عند البرماء هو الصوت المجتمع على بعض الخروف الجدائية كالقوم وسواء الأحادة أو لم يفعل إذا اللفظ أن تكون هذه الخروف قد من الزثاني ونبثت فيها شفتها إذا حصل ذلك فقط وقع اللفظ إذا تلفظ بالطلاق فلفل الطلاق يلقسم إلى قسمين القسم الأول اللفظ الصريح والقسم الثاني اللفظ غير الصريح وبعضهم يسميه لفظة حناية فحيننا الصريح الطلاق وعندنا حناية للطلاق فأما صريح الطلاق فالصريح هو الذي لا يحتمل معنا غيره الفاظ تدل على الطلاق بدون احتمال لغيره والنظر السريح شكره أننا إذا قلنا هذا اللظر صريح فإننا نطلق به على الظاهر بين وبين الله عز وجل كرجل مهما قال طلقتك قال طلقتك وفي الظاهر لا يمكن فقيل لا يعني فيه القلاق سواء كان مفنع أو كان قارن والنظر السريح للبلماء في قولناه الآن عرفنا الشكم الصريح من حيث الأفضل لكن السؤال ما هي أصابة الطلاق الصريحة للعلمات قولنا قال بعض العلمات طريح الطلاب ماتت طلقة مشتقة منها على خصيل الذي سنذكره ان شاء الله ما طلقة الطاع الناع والطاع ومشتقة منها على خصيل سنذكره والسراش والفرام فطريح الطلاب الثلاث الطلاب الفرام والسراش فان صار ديوتسيده نطق في خارق وفي سرح فهذه كلها الفاظ صريحه نطلق بها المراه على الزواج هذا المذهب الاول مذهب الشافعيه الحنابل والشوف ومذهب راقه من اهل افقيه تقدم من اراد الكلام على انها صحيح الطلاق وليس عند المطاعليه بالمناسبه ليس هناك طلاق الا بعقد طلاق غيرها ليس بطلاق حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم جل على اكدار الكناية في قوله ابنة إبنة الجوم قال امحكي بأهلك واعتدته طلاقا ولم يعتده طلاقا وقال فيه إن شاء الله دائما عنده نقل في الكناية الظاهرية عنده الطلاق السراحة الحراق لكن الفرق بين الظاهرية والحنادمة والشافحية أن الظاهرية قالوا لا طلاق بغير هذه الأحرق فلو قال لرجل امرأة انتبثت بثها بثة انت الحرج انتخلية انتبارية يتحقين اهلي يتبسدي بمرأة اعتدي يستبعي وحنكي لا ذلك قالوا ان اعتد المهم هذه الثلاثة الأنفاق وأن من قول الثاني المسال فقال صريح الطلاق لفظ واحد وهو الطلاق ومشرفة مما تبطلق على قصير فيها وهذا مدى بالحركية والماركيين الشيخ الجنة رحمة الله هذا الجنة به بعض أصحاب أليماني أحمد أخذ الله على الجميع يستدل الذي أخاروا لأن لفظ الطلاق خراك خلاقه الخراكه والطراح أن القرآن نص عليه فقال تعالى فإن ساكم طال تعالى الطلاقه الرساق فإن, فإن طلقه إذا طلقه من النساء حالي كلها صريحة على أن نفظ الطلاق هو الذي يحبطه الجراح فنبدأ طلق معجل إشكال لأنه محلي إجمع محل الخلاف في نفظه هل هما من الصريح او من الغنايات المحتملة وهو السراح والخراج قالوا ان الله تعالى عذر بالسراح على الطلاب فقالوا فانساكم بمعروف او تسلهم باحتاج وايضا بالخراج وان يتفرقا وان الله كل من سأل وقال سبحانه تعالى انساكم بمعروف او فارسوهم بمعروف فهذا يدل على ان نفس الصراح فَتَعَانَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَلِّحْكُنَّ سَرَاعًا كبيرًا أي أطلب كن فلغض السراح لفض طلاق بلفل القرآن ولفض الثراق أيضا لفض طلاق لذي قال نزل القرآن قالوا فجاء بالقرآن ثلاثة ألفات جاء الثلاثة ألفات الطلاق والفض والفض فكل من تلفض بهذه الثلاث معاخذة ففضل ما قد فضيئ يأتي عليها كالسير خيمة الطلاق ونعتبرها من الطريق وهذا المدهب هو أولى المدهب للصواتف إن شاء الله تعالى لأن الأدلة زالة على أن هذه الثلاثة الألثاب يستعمل ويستدل بها على حل العظمة ورفي قيد المكاح وأن بالنسبة لقول لمن طال يحصل لفظ الطلاب هو واضح أنه يحتاج للآيات التي وردت في الطلاب ولكن نقول كما أن ألفاظ الطلاب آيات الطلاب تلت على الطلاب ينبغي ايضا ان تكون انشاء الصراح والقراح جالوا انها صلاحة ايضا ماذا؟ وطريقه لك الطلاح وما ذكرنا طلقتك انت مطلقة انت طالقة ومشق منه فهذا كله باسم خائد وباسم السرون انت طالقة انت مطلقة مني فنغلق في هذا كله يدل على القرائن صراحه ويؤخذ به في اشفاء الدرنات لكن ياتي لو جعل في مكان محتمل و... او تفقد المكان ما إن شاء الله هذا له حكم خاص لكن نحيد الاصل القاعده ان باب الطلاق يقوم على لفظ صريح وهذا اللفظ الصريح ما الطلقه واللفقه من حديث انما ننا وغير عندي طلقي نسكي طلقي نسكي أمراهما ما يقع الطلاق بتوكيده لها وشفيد الطلاق له. وإنما يقع إذا طلقت نسكي لأنه الطلاق لصيغة الأمر طلقي نسكي هذا أشبهما يفور إليها يطلقه نسها أو جعل الطلاق إليها كما لو قال لها أمره في يده لكنه لا يقع الطلاق من جوى طوله قلقه والله هذا فإذا الأمر مبارع يقللها بناء على المستقبل حيما هو في أمر المبارع سواء أدخل عليها الأجوار والشروف التي تدرع المستقبل أنه لا يقع الطلاق في وقته إلا إذا كان معلقا على المستقبل يقع بوقوع ما علق عليه لكن في هذا لو قال لها سوف اطلق فيك تطلقين اطلق فيك هذا وعد للطلاق اطلق فيه. سوف اطلق فيك فعلى كله لا يقع به الطلاق المضارك والمضارك يبقى الا اذا كان مقيدا على شرقه يأتي مثلا في التعريق التعريق الطلاق واضافة الطلاق لكن الحيث هو في الاطل لما يدف نقوع الطلاق في الحين ناس ومطلقة كنتم جاءت هذا الأدع الذي قدره من المستخيات ومطلقة لو قال في لفظ الأمر طلقي والمضاعد سوف أطلقك سوف أطلقك وعد سأطلقك أيضا وعد له أن يصدق الوعد لو جاء وسألك رجل قابوس من رعد شوف أطلقوك هذا وعد إن أراد أن ننضي وعدها أنبار إذا رأى من مصلحة لا يطلق هذا في المبارك ومطلقة أنت مطلقة هذه مش ما في لكن لا تجيد لكن لكنه قال أنت مطلقة وقع الطلق وحرق بين قولي أنت مطلقة في السلساعي وبين قولي أنت مطلقة مني فحينئذن قد أوقع الثلاث وقع فيه يعني بالصريح ففائدة الصريح أنه يقع للأس إذن قلنا نشوفه فيحكم طبعا برفعه وإن لم ينهي فالصريح فرق بين الصريح والكناية أن الصريح لا يحتاج إذنية يعني يقلق القاضي على الطائر وما لم يقلق بساطة المجلس وأمم المستجاة سنشير إليها على أنه لم يريد الفرق والثناء طب ان نفرق بين الكنايه الظاهره والكنايه الخفيه لكن باب حيث ألمية ولكن هناك من الكنايه حيث الاقف يقوم على انيه احساسيه ولا ان نختلف الكنايه الظاهره انت فكاء انت فكاء انت حاليه انت انحرف عن الخفيه فثنيات هذا الطاع المعاصر به هذا لوجود القضاء المستقدر من الله عليه فاعتبروها من الكنايات الظائره سنتكلم عن انواع الكنايه الظائره والخفيه لكن القناة على شهد الحصر يرجع فيها الى المينة وأما الصريح سينا ننطلق على ظاهر الله معك أي وقع الصلاة بما تقدم من مادة صلقة غير ما من المبارئ ومن الامر ومن اسم الثاني ولكن في هذا الصريح نواهه أو لم يعني وقع به يعني اختن لأي ذي حكم الديانة بينه وبين الله لا لم يمنيه وقال عن وقال صد من حكمه او من وساقه فانه يقع قضاء ولا يقع ديانه. ماهي. وانه يمنيه جاهد الله. جاهد الطلاق من قسم الى افساد. تلطف بالطلاق العلمية. فهذا جاهد. يعني يريد ان يطلق المرأة فحلية وجمعها بمقاهر والفاتل فهذا الكاذب طلقة تاحثة طيب النوع الثاني يطلق باللقضي دون النية وهذا يقسم للقسام يقزل باللقض دون النية يقسم للقسام قسم الاول ان يقصد اللقض دون نية الصلاة هذا يسمى بالحاسم يقصد اللقض يعني سلقض بلقض الصلاة صاصد للقض يستشكف انه لقض لكنيته لا تريد في الطلاق فمن تنفذ بالطلاق قاعد من نفذ غيرناه اللي يسمى بالحافظ ينهي مع ذاته ويظهر ان هذا ينفعه فقال لعنته قال فانه جاء بناس الطلاق عالم انها تفيد الطلاق حيث الاصر لكنه لا يريد اثرها ولا يريد انها طال فيقول انقصد ولم يرينه فقد اللقب ولم ين، ومن هنا الفرق بين الحاذ ومسفوق الاتهام بالقرار ان الحاذ لقصد اللقب ومسفوق اللسان لم يقصد اللقب فمقصد اللسان ارحم ممن يقتل لان مسفوق اللسان لن ينوي قلبه ولم يقصد ان يلفظ بالاتهام فالفرق بين الحاذ وبين مسفوق اللسان من جهه قصد اللقب فلو قام رجل لامراته فنسبت فقال طلقته فهو لم يمند قلبه ولم يقصد بلقه فكذا مزح معها فأكوبا ان عمور طلق في قال لها طلقتك فكلمة طلاع مقصودة وما تطلق مقصودة في اللغم مقصود ففرر العلماء وهذا الشغل تبلغت من مقصود اللغة اينا هذا النفط من هنا الكبتة مسألة نسبوق اللسان فحتى ان الابر على ما يرى لأن مثل المشروط الرسالي وجدت قرائم قوية على نويري بطلق رجل جرف ما امرأته وهو في غاية للنصاب والسرور وهناك اثنان مبينة جاملة على انه كان مع جوجته على احسن ما يكون ثم طلعت حل السلم فقال لها انتي طالعة فانتي طالعة رجلها طالعة فسبق اللساله وقال أنت طالقا فالبصاق المجلس يدل أنه لا يريد الطلاق ومثله يمسعه ولو قال بالقاعد وحدث للشهاد السبين أو دين حلف اليمين أنه ما قفض لا تسلق أليه مرأس لا قضاء ولا ديان فلما قال دعوة لنا بهذا الصوت تشكر أليه الهادر قال له الهادر لم يقفض الطلاق ومسبق الليسان لم يقفض الطلاق فالشرع يقول ماذا يجد إنما الطلاق مؤخر بها رد عليه لأن العادلة من يقصد اللغة لأن العادلة قصد اللغة ومسبوق اللسان لم يقصد فالبرض بينهما واضح وبناء هذا قال رحمه الله جادل يعني تصلق المرأة إن تلفظ بالطلاق وهو جادل أو تلفظ به حادل والهجل المجح والمرح فالطلاق جده جد وهجله جد والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا قد تهن نجد وعجرهن نجد النكاح والطلاق والعتاق وفي رواية وقال أمر بن خطاب رضي الله عنه وهو يعظ الناس ويبين له الأحلام أربع جائزات إذا تكلم لهم النكاح والطلاق والعتاق والنذر فإذا جاء وقال له وشك بنتي وهو يلبح معها قال قدر فحين يلزم وأيضا لو قال طلق وهو يمجح معاه لأنه يرزل ولو قال لأبه أن يحر على سبيل النجل فإنه يضع في يعتق عليه العزل ولو لم يرسل إفرام وهذا المنجدر فهذه الأربع يقود رمض رضي الله عز والأصل في السنة الثلاثة التي سبق التنبيه إليها وعلى هذا قال العلماء إن الهازل تطلق عليهم رأته وهذا في إسماء العلماء لشبوش السنة وقال بعض العلماء وهنا اشكال كيف نطلق عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنياد وإنما لكل مريء ما نراه فهو لم ينوي الصلاة فكيف نعاكمه قالوا هذا من باب حكم الوضع وليس من باب الحكم التفريحي وحكم الوضع ما جعله ونصبه الشرع من أسلام وعلامات وموارح تدل على الصحة تدل على الفساد فكأن الشرع يقول. من تلطب بأخذ الطلاب فإننا نؤاخده به قفده أو لم يحفد نوعه أو لم ينوت فكأنه إذا وجد لش الطلاب وجد الطلاب لغض النظر عن القصر من مية وجده أو لم توجد ذكرنا مسألة تريح الطلاب وهو اللفظ الذي لا يستميل معناً غيره وذكرنا خلاف العلماء رحمه الله في اللفظ الصريح واردحنا أن هناك ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والصراح وأنه إذا تلصد بها حكم بالطلاق سواء النواع لن يموت ولكن هنا مسألة وهي أن يأتي اللفظ الصريح ويتكلم به الزوج ويصرف عن الطلاق ولا نحكم به وهذا أشفه ما يكون بالاستهناء فالعلماء رحمهم الله وضعوا لنا قاعدة في ألفاظ الطلاق أن قواها الصريح وأن من تلفظ باللفظ الصريح لأنه تطلق عليه جودته ورقى السؤال هل لهذه القاعدة مستهنيات؟ فقال رحمه الله فإنها بطالق من وساقه فإنها بطالق من وساقه هذا على صورة الشورة الأولى أن يقول للمرأة ذلك وتصدقه فيقول قلت لك طالق وقصدت من وثاقنا فأن تكون كثيفة البطر فكان قد قيدها فقال له هل أطلقت من الأولى فقال لها أنت طالق وقصد من وثاقنا فإن صدقته أو قامت القرائم على صدقه فحينئذ لا اشتاق بحيث أنه لا يرتفع الأمر لا للقاضي ولا إلى مسلم بينه وبين امرأته قال لهم في طالق وقصد من وجاق ما صدقت فلا تسلق عليه ولا يقع الطلاق لأنه لن يقع لفظ الطلاق الذي هو طلاق يعني من يقصده لفظ طلاق ليس كالهاجل قصده طلاقا ولفظ طلاق قصد الطلاق وإن لم يرد الطلاق فهذا الشخص جاء بناسبة الطلاق مرحا للأسن لإنما جاء بها لأمر آخر وماذا القرأة تستعلم في حل الأسم وتستعلم غير حل العسم الحالة الثانية أن تقوم القرائم على أنه أراد حل العسم مثل أن يقول لها انفطارك في حال الخسومة أو يقول لها انفطارك في حال الغذر وحين إذن إذا وقع شجار بينه ودون زوجته فقال لها انفطارك ثم إدعى من وسائل فالتلاعب موجود أو يكون شخص معروف بالكذب من صلى الله عليه وسلم والآخر كثيرا الكذب، كثيرا الخجاء، كثيرا اللعب فإذا غضبا من مرأته أو حصل بينه وبين مرأته شيء قال للمرأتي أنت طالب قال له طالب قال, له. قال فحبت من وسائل فحين ندو أنظر إلى هدي الشرع هدي الشرع أن هذا اللفظ وهو لفظ الطلاق لفظ خطير لا يحتمل اللعب ولا يمكن أن يبتح الباب لمن يتلاعب به بدليل أن الهاجم لما مجح مع جوجته يقل لنا مع أنه لم يخصد الطلاق فمقطود الشرع أن هذا اللفظ لفظ خطير موجد فإذا قال هنا وهو معروف بالكذب معروف بالخداء معروف باللعب من فمعنى ذلك أننا نفتح الباب للمتلاعبين فتطلق عليه ذا وتطلبه شكما يعني في الظاهر وإذا رفعه القضاء في هذه الأحوال وقال له القاضي قلت طالق قال قلت طالق وقصدت من الظاهر فالقاضي يؤمن ظاهر إنما أمرت أن أأخذه بظواهي الناس وأن أكلت فرائرهم إلى الله فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الشكم في القضاء للظاهر ولذلك قال إِنَّمَا أَقْضِيَ عَلَى نَحْنُ مِنَّا أَسْمَعِ فالدليل على هذا أن هدي الشر يدل على أن الحكم للظاهر وقد سبقوا أن ذكرنا هذه النسألة في الألحاظ أنه يلتفت إلى الظاهر والباطل عنده عند الله خاصة إذا كان صريحا الباطل له تأثير في مسائل السنايات كما سيأتي في الألحاظ المشتونية قال رحمه الله أَإِنَّمَا فِي طَاهَةٍ وَسَاقٍ أو في نتاح سابق منه أو من غيره أو في نتاح سابق منه أو من غيره رجل طلق امرأته الطلق الأولى ثم ارتجعها ثم قال لها يوم من الأيام أنت طالق أي أنك وقع ألوش الطلاق منه سابقا فقصد بشأن الأمت طالق أنه قد وقع عليه الطلاق منها السابقا بينه وبين الله لا تطلق يعني قصد الوف يعني أنت امرأة كنت يوم من أعينا نحلا بالطلق فطلقتك أو طلقك غيري فهو يصفها بهذا أو يكون معها أشناء الكلام فيقول لها أنت طالب أنت مطلقة يعني سبق وأنت مخصف فلو كان لا عندك مشاكل شام ما طلقت الذي قبله فأشناء الكلام قال لها أنت كنت مطلقة أنت مطلقة قصد أنك كنت مطلقة ثمين غيري فحين إذن الشبهة قائمة ، لكن شكم القضاء يهد عنه القلاة شكم القضاء أو أراد طاهراً أو أراد طاهراً هذا يسمى مسبوق اللسان مسبوق اللسان أن يتلفف برفب الصلاة وقصته غير لغض الصلاة فالشرق بين مسبوك اللسان والهاجل أن الهاجل يكسب لغض الطلاق ويألم أثر لغض الصلاة فيقول لمرأة في أنت طالق ولكنه لا يريد الصلاة لا يريد أن يميقع حقيقة فيه. فحينه إذا انقفض اللفظ ولم يقصد الإيقاع يعني هن يقع هذا بمثل هذا ومسبوق المثال لم يقصد اللفظ ولم يقصد الوقت يعني تخلق فيه الأمرأة كرجل أرد أن يقول لمرأة أنت طاهرة فقال لها أنت طالح سألت المرأة هل أنا نجسة طاهرة فقال أنت طاهرة يريد أن يقول أنت طاهرة فقال أنت طالح فسبق لسانه فتكلم بالطلاع وهو لا حدئ ولم ينهى فحين يجيء المرء قد يكون في سوق اللسان مثلا سالته انا طالعه امها جره أن يقول انت طالعه فقال انت طالقه اراد ان يقول طلبتك فقال طلقتك هذه كلمات متقاربه من بعضها فاذا احتكت الى هي بنفسها ما صدقت او صدقه او زاؤها وقاموا في القراءة التي قال ثم الموضوع فيما بينهم كان عذاباً بسنان ذات بينه وبين الله ينسأه لكن في القضاء هذا لا يقبل في القضاء والفتوى إذا كنت ظاهراً ما نرعطي هذا إنما ننظر إلى الظاهر وقد قالت صلى الله عليه وسلم إنما أمرت أن آخ الله بضوام الناس فغلقاً لم يقبل شكماً لم يقبل شكماً ومعناه ديانة يقبل وعندما كما بكرنا الطلاق الطلاق الحكمي والطلاق ديانة الطلاق الشكم وديانة ديانة بينه وبين الله وحكم في القضاء وعلى ظاهر حال النام ولو سئل أطلقت امرأة فقال نعم وقال هذا من تفتيج العلماء رحمه الله للغن الصريح اللغن الصريح يأتي مباشرك أنت طالق صلقتك أنت مطلقتك إلى آخر ويأتي في بعض الأحيان صدق لسانه فضيّاً فالك عندنا الصريح الذي قصد به ونوى ووقع وصد به الصريح الذي يقوم بصدق لسان وعندنا حالة فالك وهي أن يحفظ صريح غيره فيجيبه موافق الله وهذا من ترتيب الأشخاص كما ذكرنا صورة المسألة فأله رجل وقال أطلقت امرأتك قال ناني أطلقتها الهدو باستفهام وشأت هل طلقت امرأتك قال نعم فإنه لو لم يكن من قبل فطلق عنكم وهذا الجواب قوله نعم أي هي طالق أو طلقتها القاعد عند العلماء تقول جواب التريحي التريحي جواب التريحي التريحي ويقولون وهي أصل هذا الفرع من القاعدة الجواب معادل للسؤال الجواب معادل القاعدة الاولى التي للام تقول الجواب معادل للسؤال ثم تدمي عليها جواب التاريخ القريب عندها ثم قاعده قاعده ثانيه الجواب معادل للسؤال هي التي تدمى عليها التطبيق ويندر في هذا الطلاق انسان من تاريخه وتاريخ ثاني في نهايه فلما سأله قال له أطلقت امرأتك قال نعم قلنا الجواب معادل في الشؤال أصل التقدير نعم طلقت امرأتك نعم امرأتي طالت هذا أصل التقدير فهنا نقول الجواب معادل السؤال معادل في الجواب ويدل على ذلك السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له أمو يا رسول الله هل على المرأة من غسل قال نعم إذا رأت المرأة أي نعم ترتسب إذا رأتنا هذا عصر التقدير فمن سأله أطلقت امرأتك قال نعم فقد أجاب والسؤال معادا بالجواب فتعلم وقال نعم طلقت امرأتك هذا الحكم الأول المثال الأولى والقاعد الأولى القاعد الثاني ورث النظر لما سأله أطلقت طلقت صريح فالسؤال وقع بالصريح والجواب وقع بنعم فجواب الصريح الصريح يمن يعتد من طلاق الصريح ويكون من اللفظ الصريح فالسواف الصريح أن يكون من المكلف نفسه أو يكون جوابا للسؤال وعلى هذا هذه القاعدة جواب السؤال مع هذه الجواب فرعوا مسائل كثيرة منها لأن القاضي سأل خصم وقال له هل لك لانه عندك عشرة عشرة آلاف قال نعم حكم عليه بإقراره ويجب عليه أو يثبت في ذنبه أو تثبت في ذنبه في فقولنا السؤال معادي في جواب يتبلم أن نحكم بكونه قد طلق امرأتي إلى عجاب دماء ولو سأله أطلقت امرأتك فقال لا لم يقع الطلاق لم يجبه وحين يجب فهمنا لا لم أطلقها لا. او ألت الرأس فقال لا وعراج الحديث فلا طيب أطلقت امرأتك وقال نعم إذا قول له طلقت وقال نعم ينبغي أن ينتبه هناك حالتان إذا سأله سائد وقال أطلقت امرأتك قال نعم المصمش أطلقت وقال تطلق عليه لا في بالحقيقة لكي يكون الأمر أوضح إذا سأل سائد أطلقت امرأتك وقال نعم لم يخدم الحالتان إما نقول يقول نعم جاذبا فالطلاق فلا اشفل سلق. وإلا أن يقول هازماً هاجحاً فالطلاق الأول من باب الجذب والطلاق الثاني من باب الهجل فإن الهاجل يمضي عليه الطلاق في السؤال إجابة في السؤال وفي الصريح له لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هجل الطلاق جداً ولم يفرق لما قوله معادل في جوابه أو قوله منحوباً اتداءاً نعلم أو أنكم رأتم فقال لا أعراض الحديب فلا فلا او أَلَكَ امْرَأَةٍ؟ قال لا وَأَرَادَ الْكَذِبَ سَلَاةٍ يعني الرجل إذا قال له رجل أَلَكَ امْرَأَةٍ فجوابه إن قال نعم ما في إشكال ولهم رأة تنتهى الإشكال لكن مشكلة إذا قال لا وعندهم رأة فإنه إذا قال لا في الجواب رجيما قل له ألا تمرأة يقول لم تعد بي هذا أصل الإشتام كأنه قال لم يعضي امرأة فكأنه حمل عثمة المرأة وكأنه أخرج المرأة من عثمته هذا الاجتمال الأول فحين رجل على هذا الاجتمال يكون طلاقا يكون قوله لا يعني لا لم تعد بي امرأة فكأنه حمل عثمة امرأة الجواب الثاني المصدمي أنه لما قال له هل لك امرأة ألك امرأة ألك زوجة هل لك زوجة قال لا يعني يبكي بزوجة كاملة وزوجة صاضلة وزوجة لا اختفات التي تشتحق هذا الوص الذي يراه كاملا أو يراه عظيما فقال لا يعني ليس عندي امرأة بكل كالمرأة او امرأة تشتحق ان توصل امنها امرأة يكون بينه وبينها شيء او يكون فيها اختفات يعني تقتضي لقصها عن درجة الشمال فإذا تردد اللفظ بيها اجتمالين انتردد السلمة بين اجتمالين فجملة يكون المراد بها الطلاق فيقول هل لك امرأة؟ قال لا يعني أنه لا يريدها وأنه قصد حل العثمان وجملة يكون فيها المراد أنها ليست بثامنة فالأولى تقتضي التطريق وثامن لا تقتضي التطريق فإذا تردد اللغة أو تردد الجواب هذا الجواب ليس بالصريح الأول صريح فأمرأة قال نعم هذا صريح لكن هنا الجواب السؤال الصريح الذي يجب الفريح ألك امرأة يعني ألك من حيث هي أو ألك امرأة كاملة فلما تردد بين, وغير بين الصلاق وغيره صار شناية فانتقل حكم قوله ألك امرأة إلى الشنايات وتربج بينا الطلاق وغيره فنرجع إلى النية الطلاق السناية دائما نرجع فيه من النية فنقول إنها الطلاق بقوله لا طلقه وإن لم ينه الطلاق لم تطلق عليهم رأى ويكون قوله لا أي ليس بمرأة كاملة الأصلاف هناك مسائل يمكن تبحث في الفصل الذي مضى وهي أن يتلصف بالنزل الصريح مع الفتحي يعني يأتي بالنزل الصريح نحن قررنا ان اللغة الصريح يجي بالطلاع فهل لو خير حرفا من صروف الصريح كما يقع في التصحيف او العجنز يحرف لغة الصريح لذة من الفاظه او يحرف يتحف في اللغة الصريح حرفا او حسن مثال ذلك ان يتحفف الاول فطالك ينقف الطاعة ثاء ويقول ثالك بالتاء او يصح الحرف الاخير القاف يبدله غننا طالب او كافل طالب هذا باب الناس الكل ثاني درجه على هذا فاذا قال انت طالب وصححه فقالت حالك او طالب او كالب او, تالع أو علي أن تطالق طالق كل ذلك يجب الصلاة يعني يكتوي أن يقع الصريح مكحة أو يقع على الأرض الأخرى مانا يطن مصحف له معنى آخر وقصد ذلك المعنى الآخر أن فلا اشتاد يعني يخذ عن الصريح بكفئة هذه المثالة مثال الثاني بالنسبة لنظر الطلاق بغير العربية كان يكون لغة عجميل فالألفار في كل لسام وكل قوم على حسب اللفظ الذي تدل عريض لغتهم بحمل العسل فقالوا في فارسية بهرشم أو سام كل ذلك بقروا العلماء قال أنه يسوي فيه اللفظ العربي وغير العربي ما دام أنه يفيد حل العقصة فإذا لا يختف اللذب الصريح باللذب باللذب الصلاة باللغة العربية فقط ممكن أن ينتقل أولا لغة عيوز العربية مدام ينتعركوا على ذلك وأصلحوا من لغتهم بسم الله الحمد لله الصراط والتلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومعلا مما بعد المرأة المفجرة ليست كالحائم من كل وجه من حيث العلة في إطابة العدة عليها تختلف عن المرأة الحائم من بعد أن أمرها قد استدام فليس هناك حل وليس في محل لأن يشك أن تكون حامل الا ان بعض الامراء قال ان المفتاة تأخذ حكم الحائف لانه يطول عليها العزة فتنتظر الى طهرها من المفاتعة وبعد طهرها من المفاتعة تستقبل عزة جديدة وعلى عادة يقوم تكون في حكم المرأة الحائف من جهة اطارة العزة وكل الطومين له وجوه الله تعانى <تصفيق> قل لا رجل فيما أحي إلي محرما غلاقاء من الأمر إلا يكون ميتسا أو دمنا سوحا أو لحم حنزين فإنه رزء أو فسطره إلا بغير الله به هذه الآية الكريمة أصل عند الغلماء رحمه الله في إباحة ما لم يرد النقص لتحرينه ولكن قد تأتي نصوص أخر وتجيد على هذه الآية لأن الله تعالى قل قل لا أجل فيما أحيى إلي من حرمه على طائم ويسأمه إلا أن يكون ميتجا أو لحمة خنزير فإذا ما ضبط الميتة أو لحمة خنزير أو المدوح لغير الله ثلاثة أصمار. مع أن السنة ذات الحرمات ونظلا لحمة الشمر لحمة الشمر الأهلية فإنها ليس نذكر في آية الكريمة وقد دلت على أنها رزق ولا يجب أكتل لكومي الحمر الأهلية وكذلك أيضا كل ديناس من السباة لأن السنة قد ثلت على حرمة أكثر فهو ليس بميتة من حيث العصد وليس بأن خنزيز وليس بداع حيث نفس اللبي أو اللبي الله فنظر الأسد والنمس لو أخرت بظاهر هذه الآية لأحلقت أكثر لكن لما جاء السنة كل ديناس من السباة فإنك تقول بتحرين فالمقصود أن الحصر في دعم الآيات قد يكون يراد به أصول المحرمات كأن تقول منا إلا أن يكون ميت أصول المحرم من جهة مذكة وغير من وهو الذي حل أكله في الأصل ولا تتحرم لعابن وهو عدم وجود الذكاء فالميت الآن إذا كنت من أن تنظر إلى بئينة الأمآم إذا ما تحس نفسها بدون ذكاء تقول ان هذه الآية أفضل في هذا الهاتف فكل ما لم يذكر كان الشرقية فهو من درجة يكون ميتة إلا ما استفناه من ميتة البحث بقوله عليه الصلاة هو تطوروا ماء وتطوروا ماء وتطوروا ميتة جو. كذلك إلا قوله لحمة هنزين أفضل في تحرين كل مستخدمة فهو جاء بنحن الخنزير نصفاً ونده على مثله معنى فأصبح عندنا وهذا من فرقة القرآن من نصوص الكتاب في بعض الأيات تأتي بالوصول وصول المحرمات فطل أن يعني تستطيع أن تقول هنا إذا كنت تنتح لي لقظة الآية تقول أبسنا ذلك لكن لو أنت ذكي إلى هذا الذي يجب أن يدعون العلماء تدرون القياد تقول تحرموا لحن الخنزير لأنه كلحم لأنه أحرم نحن الحمر الآلية لأنه كلحم الخنزين بدليل طوله تعالى فإنه رز وقد فارت صلى الله عليه وسلم الحمر الآلية إنها رز وكأن الأصل لم يختلف فتجعل الآية قصر من جهة النحط ومن جهة النعلم فتقول هذه الآية أصول المحرمات لا تخلص كل شيء من تخلص خدامه من الخنزين او يكون طيبا في اصله ولكن فقد فيه زكاة كالميك او يكون مستخبثا للمعام يعني فيه شف لان الشف نجات المعامل والاعتقاد فاصبح ال الذي فيه شف او فيه شفه الا لغير اللاعب فجاء الآية بمجموع محرمة فقل ان تجد طعاما محرم ياخذ على هذه السلام فلما حرمنا جبائح المجوس والله قال صلى الله عليه وسلم ثم تأهل الكتاب غيرا ما تحره مسائهم ولا آكد لذبائحهم أين تضع لذبائح النجوز تضع تحقه لأوفقا وإلا بغير البائدي لأن الأطلقين أنهم يجلون بغيره الله أحيان ولما تحرم ذبائح وذنين والمشركين تقول أوفقا وإلا لغير المهدي ولما تحرم ما كان أطلق حلالا ولكنه لم يذكى في ذكاة صغيرة كأن حلم منقوبها أدريته تحت الميت فكل ما لذنب فيه الزكاة ولم تعمل فيه الزكاة هو ميت فالصيد إذا لم يذكى مدى نبي صلى الله عليه صيد الكلب إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وقال فإن أكل فلا تأكل يعني إذا أكل الكلب من الفريسة فلا تأكل فإني أخاه أن يكون إنما أنسك لنكته فالكلب يذكي الكلب يذكي وذكاته أن يمسك فلو نهش الفريسة وقتلها إلى شيء حل أكلها لأن هذا النهش كبرد الطلب مثل السباح الذي يطلق ويقصل فريسة فكما أني اخترت للسلاح فقد أرسرته كما ترسل انجان استرسل الحيوان لكن لو فرنا أنه أرسله على الفريسة والسمى فاستنفى الشروف لكنه أكل من الضبيشة فالله يقول فكلوا مما أنتكن عليكم أي لكم. فإذا أنسك وأخذ جاءت الشفر هل أنسك مدى فيكون تحت آية الحديث أو أنسك لنسني فهو قد صاد لنسلي ولم يصد لنسل قال صلى الله عليه وسلم فإن أخذ فلا تأكم فإني أخاف يقول إني أخذ أن يكون إنما أنسك لنسلي طيب إذن هذا الحرم زائد عن ناشي القرآن يقول أدرجه تحت الميتة لأن الأصل أن هذا المطلوح نيته والذكاظ تعمل في النيتة إلا كانت على الوجه تعمل في الحيوان إلا كانت على وجه المعتبر فلما كان ذكاظ الكلب على غير الوجه المعتبر ألحظت في النيتان وأصبح يكون دليل تحت هذا الأصل والله أبحانه